الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد ننضي مع شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إشحاق في مذهب الإمام مالك. ونتكلم في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى حول مندوبات ومكرهات تتعلق بالرمي والنفري وحول محظورات الإحرار أما عن المندوبات التي تتعلق بالرمي والنفر، فقد ذكرها المصنف على النحو التالي: فقال: وردي تتابعه فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول، وإلا لم يدري موضع حصاة اعتد بست من الأولى، وأجزأ عنه عن صبي ولو حصاة حصاة. وردي العقبة أول يوم طلوع الشمس أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتيسره في الثانية وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خارغ لكالجحفة لا كالتنعين وإن صغيرا وتأدى بالإفادة والعمرة ولا يرجع القهقري وتبصل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خفى ورجع له إن لم يخف وات أصحابه وحبس الكري والولي لحيد أو نفاس قدره وقيض إن أمن والرفقة فيه كيومين. هذه الطائفة من المندوبات تتعلق برامي الجمار على النحو التالي يندب في الرمي تتابع الجمرات بأن يرمي الثانية عقب الأولى بكمالها والثالثة عقب الثانية فإذا رمى الأولى أرضفها بالثانية ولا يفصل بينهما إلا بقدر الدعاء وهكذا الحال في الثانية وهذا منذوب أشير الله سابقا ويترتب على ما سبق أنه لو رمى الجمر الثلاثة بخمس خمس وترك من كل جمرة حصتين ثم ذكر في يومي أو غيره اعتد بالخمس الأول من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بشبه سب ولا يلزمه هدي إن تذكر ذلك في نفس اليوم لكن يلزمه هدي إن تذكر ذلك وقت القضاء ولا يعتد في نائز بخمس ما بعد الأولى لماذا؟ قالوا لأنه لم يكمل الأولى فلا يحصل الترتيب فيبطل رمي الثانية والثالث ونظرا لاستحباب الثورية فيبني على الأولى يعني هو المطلوب أن الإنسان يتتابع في رمي الجمرات السبعة لا يكون فاصل يؤدي إلى نسيان واحدة من السبع لو أن الإنسان نسى حصاها أو تركها في جيبه يعني رمى التلب جمرات ثم وجد حصاه في جيبه مثلا ولم يدري موضع هذه الحصاه من أي الجمرات تركها قالوا هنا يعتد يعتد بست حصيات من الجمراء الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاها ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع ولا يلزمه دم انكمل الاولى وفعل الثانية والثالثة في نفس اليوم فلو رمى الجمار الثلاثة في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدري من اي الجمار الثلاث تركت وهل هي من اليوم الاول او الثاني يعتد بشتة من الاولى في كل اليومين ويكمل عليها ويعيدها ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الاول من يوم الثاني المسألة هذه تشبه مسألة من ترك صلاة ونسي عينها أو نسي هي ليلية أو نهرية من صلاة أمس أو من صلاة قبل أمس بالنسبة للرمي عن الغير يجزئ الرمي عن الغير وعن صبي ونحوه بعد رمي المرء عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ولو كان يرمي جمرة واحدة حصاعة نفسه ثم حصاعة غيره جاء يعني إلى آخره كل جمرة يجزئه ذلك لا إن رمى الحصاعة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزئه يعني هذه الصورة كيف تتصور قالوا تتصور مثلا ان الانسان حيرمي عن صديقه إبقى هيلزم يرمي 14 حصائه يرمي عن نفسه السبعة أولا ثم بعد ذلك يرمي السبعة عن غيره أو يرمي واحدة عن نفسه وواحدة عن غيره واحدة عن نفسه وواحدة عن غيره وهكذا لكن انه يرمي الحصائه ويقول هذه عني وعن زيد لا تجزي لانه اشترط ان كل واحد يرمي سبع حصيات من المندوبات في رمي الجمرة في رمي جمرة العقبة أن تكون من طلوع الشمس يعني بعد طلوع الشمس مش وقت الطلوع نفسه يوم النحر ويمتد ذلك إلى الزوال إذا كان المرء ليس لديه من الأعذار كعذر المرض أو عذر النسية أما المعذور كالمريض والناسي فيستحب له أن يرميها بعد الزوال فإن لم يرمي الرمي أول يوم بل رمى في غير يوم النحر فيستحب له حينئذ أذن أن يرمي إثر الزوال قبل صلاة الظهر الدليل على أن هذا وما بعده يعتبر وقت من أوقات الرمي حديث بن عباس رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغي لم تبني عبد المطلب على حمرات يلطث أفخاذنا ويقول أبو يني لا ترمو جمرة العقبة حتى تطلو الشمس يلطحون عليها يضرب عليها بلين أو برفق واضح إن هم كانوا صغار السن والنبي عليه السلام كلمهم بهذا الأسلوب الذي فيه لين ورفق لدى الصغار لا ترمى جمرة العقبة حتى تطلو الشمس من المندوبات كذلك أن يقف المرء عند الجمرة الأولى اللي هي تلي مسجد منا وعند الجمرة الوسطى إثر رميها يقف يدعو ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة منتظرا فترة مقدار ما يقرأ القارئ المسرع سورة البقرة هو روى مالك عن ناسا أن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده يقف عند جمرة العقبة وهذا بخلاف جمرة العقبة حيث ينصرف بعض رميها ولا يقف حيث لم يارد شيء في ذلك يعني هو لم يكن يقف عند جمرة العقبة من المندوبات أيضا الوقوف على هيئة معينة عند الرمي فيتقدم عند رمي الجمرة الثانية أمامها بتكون جاءت يسار ما يجعلهاش محاذية له عن يساره والأولى يجعلها خلف ظهري مستقبلا والعقبة يرميها من أسفلها في بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومينة عن يمينه صفة الرمي والدعاء أثناء الرمي مروي فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حديث في البخاري من الدوَّاة أيضا النزول بالمحصب وهو الوادي الذي بين مكة والمدينة يندب له هذا المكان يسمى خيف بني كنانة لأن بني كنان تقاسموا على الكفر في هذا المنطقة في تلك المنطقة يعني كريش وبني كنانة تقاسموا على بينش وبني مطلب إنهم لا يناقحوه ولا يكون بينهم شيء اللي هي المقاطع اللي هي المقاطع اللي فرضتها كريش على اللي فرضتها كريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هذا الكلام مذكور عند الإمام البجنقي في السنو الكبرى وعند الإمام القرشي في شرحه على مختصر خليل وهذا الموضع ينتهي عند المقبرة الموجودة هناك التحصيب ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال التحصيب ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نذله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأفطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك والشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول إنه ليس من نسك في شيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لو تركه المرء فلا بأس لي من المندوبات النزول بهذا الوادي لمن رجع من ليصلي هناك أربع صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء هذا بالنسبة للشخص المتعدل لكن المتعجل لا يندب له النزول في هذا الوالي حتى ولو كان هذا الشخص ممن يقتدى به وحتى ولو كان في غير يوم الجمعة يندب لكل من خرج من مكة لموضع بعيد كالجحفة وبقية الموقيت سواء كان من مكة أو من غير مكة ونوى العود لمكة أو لم ينوي يندب له أن يطوف طوافل وداع قبل الخروج دليل ذلك من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت يعني يكون آخر عهده بالبيت طواف الحديث مروي عند الإمام الترمذي الدليل من المعقول على هذا الأمر إن إنسان خرج لمكان بعيد الحل ولهذا كان طواف الوداع هو آخر نشك يفعله الحاج يترتب على الاستحبة طواف الوداع الأحكام التالية: أولاً، طواف الوداع مشتَهد للجميع الصغير والكبير المميز وغير المميز. وبالنسبة للصغير وغير المميز يقوم بهذا الطواف الولي بالنير عنه. طواف الإفادة وطواف العمر ينوب عن طواف الوداع. يعني إن طواف الوداع مش مقصود لذاته يعني بعض الناس تفهم ان طواف الوداع مقصود لذاته لكن المقصود منه أساسا أن يكون آخر عهد الإنسان بمكة التواف فلذلك إذا طاف الإنسان طواف الإفادة أو طاف طواف العمرة يحصل الله فضل طواف الوداع إن نواه بما ذكره قياسا على تحية المسجد يعني إيه قياسا على تحية المسجد يعني الإنسان لو دخل المسجد ونوى ولم يصلي التحية وصلى الفريدة ونوى بها الفريدة والتحية أجزاءه ذلك فكذلك أدى طواف الإفادة ناويا معه مدخلا فيه طواف ال الوداع أجزاه ذلك. لماذا لماذا صح هذا التشريك؟ هذا التشريك أبناء الطلاب له نظائر الفقه كما قلنا في تحية المسجد من أخوان يصح لأن العبادتين من جنس واحد طواف وطواف صلاة وصلاة لكن طواف مع صلاة أو صلاة مع زاتح أو طرف مع زاتح لا يتأتى فيهما التشريك لاختلاف جنس, جنس العبد. لو الانسان طواف طواف الوداع او طواف طواف غير الوداع وخرج باثر ذلك لا يستحب له الغذوع ووجهه الى البيت وظهر الى الخلف كما تفعله بالاعاجم يعني بعض الاعاجم يطلع موجه وجه البيت وظهره للخلف هذا تنطع في الدين مكروه او هو خلاف الاولى لم يرد في الشنة يعني هو عايز يقول يقوله عايز يقول ان هو بيخرج من البيت بوجهه مش مش هيعطي ظهره للبيت هذا تنطع لم نعاده في ديننا ولذلك المصنف نبه عليه يخرج بالشكل العادي خلاص يخرج ظهره للبيت المرء لو طاف طواف الوداع وقام بعده فترة في مكة او في موضع دون ذي طوى يوم او بعض يوم يبطل كون الطواف للوداع البطلان هنا نلفت النظر اليه البطلان ليس بطلان الطواف نفسه ولكن بطلان اعتبار هذا الطوف تواضعاً ثواب الطواف وقع لكن لا يسمح إن أدى الطوف وداعاً لأنه خرج من البيت ما خرج شيء دتاف وأقام يوم ولا تنين أو بعض يوم لكن إذا كانت الإقامة قليلة باع شيء اشترى شيء مرة ليأخذ بعض أغراضه فهذا لا يعتبر قطعا للوداع أو قطعا للطوف للوداع لو قلنا ان طواف الوداع بطل بالوضع اللي سبق ذكره هذا يعني بطل كون الوداع او الانسان تركه اصلا عاية الانسان ان يعود لفعل لهذا الطواف مرة اخرى بشرط انه ما يخشاش فوات الرفقة اللي معه يعني في ناس عشان ترجع تقدي طواف الوداع تجد زحام بالبيت او تجد عراقيل تحول دونها ودونها ينشأ عنه تأخر عن رحلة طائرة أو رحلة البخار أو رحلة السيارة أو الرفقه اللي معه وتفوته هو مصير مكلف بذلك. يحرص على الرفقه. الرفقه نفسها في في صلاة الجماعة زي ما ذكرنا سابقا في الصلاة. لو كانت إدراك الجماعة هينشأ عنه فوات الرفقه. لا يبقى يؤخر الصلاة أو يصلي بمفرده ويذهب مع الرفقه. مسألها أما مسألة الولي والكري والرفقة بالنسبة لطواف المرأة اللي حبست عن طواف الإفادة في مرأة مفتبعة الحياة أو معتادة حاضت أو نفشت قبل أن تطوف طواف الإفادة بالنسبة للكري اللي معها اللي هو يحملها على دابته ونحوه أو الولي الذي معها محرم ونحوه زوج أو غير زوج يجبر على الإقامة معها مقدار ما تحيد وتستظهر أو تتطهر من حياته أو مقدار النفاذ والتطهر بين النفاذ حتى يجول المانع وتطوف طواف الإفادة مش طواف الوداع الوداع في مثل هذه الحالة يسقط عنها لكن طواف الإفادة لا يسقط المصنف قيد مسألة الحبس هذه بالأمن مطلقا يعني في الولي والكري بعض الشرح قال لا إن الأمن مقيد بالكري فقط لأن بالنسبة لكريه هذا رجل إيه رجل يأخذ أجره وبالتالي لو لو لم يكن عليه أمن في البقاء ولا يكلف في البقاء لكن بالنسبة للولي الولي هي إذا في الغالب زوجها أو أبوها أو أخوها أو أي واحد من محررينها هذا كما يقولون روح من روحها يعني ينبغي عليه أن يتحمل ويبقى معها لكن بالنسبة لكريه الكريه هو رجل بمجرد أجره بالنسبة إذا كانت المرأة مع رفقة وعزلها سيزول في مدة وجيزة تحبس الرفقة معها ايضا لكن اذا ذاتت عن المدة وجيزة فلا تحبس الرفقة فلا تحبس الرفقة معها بل يحبس الكريو وحده بالشرط المذكور اللي هو شرط الامن ثم هذه الطعيثة من المكروهات تتعلق بالرمي وبغير الرمي ملاحظ هنا ابناء الطلاب ان المصنف بعد أن يخرج من الكلام عن الرمي يعود إليه مرة أخرى في ذكر بعض الأشياء هذه عادة كثير من المصنفين أن هو يذكر الكلام وبعد أن ينتهي منه يعود فيذكره في موضع آخر من باب التأكيد عليه يقول رحمه الله وكرها رمي برمي ده كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم ورقي ورقي البيت أو عليه أو على من عليه الصلاة والسلام بنعل بخلاف الطواف والحجر وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي عن واخد منهما وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهم المقروهات المذكورة في كلام المصنف فيها أمور فعلية وأمور قولية ففي الرمي على سبيل المثال هذا شيء فعلي يكره الرمي بالجمار التي رمى بها شخص قبلك لكن لو وقع هذا أجزئه سواء بها رمي بها في نفس اليوم أو في يوم آخر وسواء رمي بها رمي نفس الشخص أو شخص غيره وسواء رمى بها في نفس في نفس الجمرة أو غيرها في حج أو عمرها في حج مع عمرها في حج فقط إلى أخره الكرهة عامة لأن هذا حصي أديت به عبادة مثل, مثل الماء الذي سبق الوضوء بي. وله وجه آخر من المعقول لو جاز الرمي بالمرمي به لتناذى الناس ما سؤل الرمي بما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم أقول تعليقا على هذا الأمر كلام المصنف رحمه الله من يستطيع أن يجزم بأن هذا الحصي رمى به غيره أو لم يرمي به غيره مسألة فيها تعسف بعد الشيء إن الإنسان يحدد هذا الرمز هذا الحص يرمي به أو لم يرمي به ولكن الإنسان بيكتئب قدر الإمكان والحمد لله الأمر واسع من المقررات كذلك إن نحن نطلق على طواف الإفاضة طاف الزيارة أو نقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نسمي أيام أيام التشريق لكن القرآن ثما أيام ما عدودا اللي مما لكاره هذا كله لي قالوا هذه كراها للاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في الجنائز قال لعنى الله زوارات القبور فلنملك أطلق الكراهة في أن إحنا نقول زرنا النبي أو زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة تستعمل بين الأكثاء المتساويين في الدرجة وتستعمل في السعي الغير واجب والزائر في الزيارة يعتبر متفضل على من زاره يعني أنت لو ذهبت إلى السلطان هل تقول جرت السلطان؟ أنت ذهبت للسلطان لتطلب منه شيئا أو ليقيم لك حقا أو ليدفع عنك بطلا هل تقول أتيت السلطان لأزوره؟ أو جرت السلطان؟ لا لا يصلح هذا ويقبح بإنسان أن يقول هذا فكذلك مثلا جرنا قبر النبي كأنك أنت تتفضل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التسمية أو بهذا الإطلاق فإنما الكره هذا من أجل التشمية اللي ورد الحديث لعن الله جوارات الكبر الحديث سبق الكلام عنه في الجهاز كذلك الإنسان بيسعى في الحج لماذا الإنسان بيسعى في الحج لقضاء فريضة وعبادة ويسعى طالبا بذلك الفضل فلا يقول هذا الكلام الذي يتوهم منه التفضل على النبي صلى الله عليه وسلم من المكروهات دخول البيت الحرام أو السواد على ظهر بالنعلين الطاهرين. أما الطاف بهما فلا أيقهره، وكذلك الخفين. لكن بالنسبة للنعلين غير الطاهرين لا يجوز أصلاً. وإن كان من العسير جدا أو من مستحيل في عصرنا الحالي أن الإنسان حيرق على ظهر البيت. لا بنعل ولا لغير نعل. من المسائل أيضاً مسألة التشريك في نية الطواف والساف. الإنسان طاف. ويحمل على, شا... على ظهره أو على كتفه شخصا لو تفعظ المرض طوافاً واحداً ويقصد به النفس والغير فالمشهور في المثال أنه لا يجزئ عن أي منهم لأن الطواف صلاة ولا تخلص عن اثنين يعني لا يتأتي في التشريف لكن لو الإنسان استطاع أن يحمل اثنين أو ثلاثة على كتفه وطواف ناوياً علىهم جميعاً أجزاء الطواف للجميع ما عدا نحجر وجه الفرق في السلطين إن المحمولين صار بمنزلة الشيء الواحد يعني إنسان يستطيع أن يضع واحد على كتفه وواحد على كتفه الآخر بما أقول يوم القوة يطوف طوف واحد عن الثلاثة يعني عنه عن الاثنين لا يصلح أن يطوف طوف واحد عن الاثنين لكن ما يشركش نفسه معه طب هو يحمل على كتفه شخص واحد فقط يطوف عن نفسه وعنه لا يطوف عن, ع... عن المحمول ويجعل طوفه هو في مرة أخرى سابقة أو إيه أو لاحقًا. بالنسبة للساعبة، لو المرأة حمل شخص وساعدته عنه عن نفسه يقضي، قالوا لأن لأ الساعي فيه خسة ولا تشرب فيه الطهارة. نيجي نتكلم عن محظورات الإحرام. محظورات الإحرام اللي هي الأمور اللي تطرأ على الإحرام فتفسده، أو بعضها تفسده وبعضها لا تفسده ويتعلق بالفساد وبعدم إحكام. فهي قسمين قسم مفسد وقسم غير مفسد ومتعلق هذه الأمور بأفعال الرجل والمرأة المصنف بدأ رحمه الله بغير المفسد وبالمرأة عكس ما صنع ابن الحاجب في هذا الأمر والمصنف بدأ بالمرأة لماذا وإن كان الأولى البتء بالرجل بدأ بالمرأة لقيلة الكلام على ما يختص به أحكام النساء الحقيقة بالنسبة للمحظورات هي تأخذ معنى هذا الدرس والدرس الذي يريه وربما بعضا من الدرس الذي يليه أيضا لأن هذه المحظورات كثيرة يختلف عددها من مذهب لآخر بعض هذه المحظورات يوجب الفدية وبعضها يوجب الهادي والمصنف أثناء الكلام عنها يتخلل الكلام عن الفدية وعن الهادي جملة المحظورات عند المالكية كما هو مأخوذ من التلقين والذخيرة وكلام المصنف رحمه الله حوالي عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس والوجه ولبس الخفين مع القدرة على النعلين وحلق شعر الرأس أو غيره من البدن والطيب وقص الأظافر وقتل القنل وقتل الصيد والوطئ في الفرج والاستمناء وعقد النكاح وإزالة الشعف بالزينة والتنظيف والقرافي يرحمه الله يقول إن هذه المحظورات كلها تجبر إلا عقد النكاح والإنكاح قال لأنهما وسيلتان لم يتغطب عليهم الانتفاع والمقصد المحرم وغيرهما امتفع فيه فتعين الجابر لتعين الخلق أخذ معك بقى الآن عزيزي الطالب هذه المحرمات أو هذه المحظورات نبدأ بالمحظورات على المرأة قال المصنف رحمه الله فصل حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا تفذية بمعنى المرأة المحرمه يحرم عليها تغطية الوجه أو ستره إلا للضرورة ويحرم عليها لبس القفازين في اليدين والبرقع والنقاب لا تغطي وجهها لأن احرامها في وجهها وكفها لا بأس أن تسدل ثوبا على وجهها لتستره من غيرها إسدال فقط إجدال من فوق الرأس ولا تخفى من تحت الذقن ولا تشد على رأسها بإبرة ولا غيرها الستر الممنوع منه هو ما كان بلا ضرورة وكان بلا غرز وربط ولو المرأة خالفت في ذلك فعليها الفدية والأصل في إحرام المرأة وكيف يكون وما تمنع منه حديث ابن عمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين والحديث الموقوف على ابن عمر النافع عن ابن عمر قال احرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسها الحديث مروي عند الإمام الضرقوني في سننه والبيهقي في الكبرى وصاحب البدر المنير يرى أن المرفوع منه ضعيف لكن الحديث المرفوع مروي عند مالك وأحمد وأبي داود والشيخ الأدباني رحمته الله تعالى عليه صحح هذا الحديث اللي هو المفهول في قعدة هامة هنا يذكرها الإمام رحمه الله الإمام القرافي نحتاجها في هذا الباب إن الجوابر مشروع لاستدراك المصالح الفائته، أما الزواجر فهي مشروع لدرء المفاسد المتوقع ولا يشترط في من وجب في حقه الجابر أن يكون آثما ولذلك شرع الجبر. مع العمد والجهل والعلم والذكر والنشياء وعلى المجانين والصبيان خلاف الزواجر، فإن معظمها على الغصاة زجرا عن المعصية وقد تكون على غير الغصاة دفعا للمفاسد من غير إثم كتأديب الصبيان ورياضة البهائم إصلاحا لهم وقتال البغاء درءا لتفريق الكلمة مع عدم المأثى هذه القاعدة ذكرها الإمام القرافي وعرضنا أن نذكرها لأبنائنا الطلاب حينما يتعلق بمحظورات الإحرام أن كلها تجبر إلا عقد النكاح والإنكاح. بالنسبة لإحرام المرأة كما قلنا وجهها وكفيها ويحرم عليها تغطية الوجه أو ستره. بالنسبة للمحظورات على الرجل خاصة هي اللي أشار لها المصنف في قوله. وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد تخاتم وقذاء وإن لم يدخل كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين ولا فدية في سيف وإن بلا عذر واحتزان أو استفار لعمل فقط هذه النحضرات تتعلق بالرجل أولها لبس المحيط والمخيط والمخيط من الثياب سواء كان للجسد كله أو لعضو من الأعضاء لا فرق في ذلك بين أن يزره بزر أو ينصجه أو يعقده لكن الإنسان الرابط لو ارتدى ثوب ارتدى الرابط بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو إزار فلا شيء عليه هو جائز لأن هذا لا يعد لبسا وإذن هنا يشمل الحر والعذب والبالغ وغير البالغ بالنسبة لغير البالغ على الولي أن يجنبه هذا الأمر يحرم على الرجل كذلك لبس الخاتم والسوار هو هنا إيه؟ يعتبر أحاط بعضو السوار يحد اليد والخاتم يحد الأصبع وهو محرم بخلاف المرأة يجوز لها لبس المحيط ليسار أعضاها معادة وجه الكفين كما قلنا ويحرم على الرجل اتخاذ القضاء وهو الثوب المنفتح حتى ولو لم يدخل يده في كمه بل وضعه على منكبيه وخرجا يديه من تحته ومحل المنى ووجوب الفدية هنا لو أدخل المنكبين في محلهما فإنك كثه بأن جعله أسفله وعلى منكبيه فلا فدية عليه حيني من المحرمات على الرجل أيضا ستر جميع الوجه فلو فعل لزمته الفدية أما ستر بعض الوجه ففي قولي في المزال حمل أحدهما على أحدهما رأيه مدونة اللي هو المنى وعليه يستلزم الفدية وهذا لاخترامه بالرأس الواجب كاشفه الثاني من القولين لا فدية والستر الممنوع من الرجل لا يترتب الستر الممنوع من الرجل لا ينصنع للذين ان الستر بقماش لا بل الستر بقماش وبغير قماش حتى ولو كان بطيل حتى ولو كان بطيل لان هو يعتبر مأمن له من التغطية هنا بقى في مجموعة من الامور لو فعلها المحرم لا توجبوا فدية المصنف ذكرها لماذا؟ تذكرها المصنف تنبيها لمن يظن أن فيها فدية منها على سبيل المسال تقلد السيف في حال الإحرام لا تلزم المرء فيه فدية سواء تقلده لعذر أو لغرى عسر وسواء نزعه مكانه أم لا حمل السلاح لا يبقى سبيل احتزام المحرم بالثوب أو بالعمامة أو بالحبل أو نحو جارب كما هو ظاهر المدونة لا يوجب فدية خلافا لبعض العلماء اللي على ظاهره استثفار مرحر لاجل عمل من الأمام الاستثفار معناته أن يدخل الإزار بين الفاخذين ملويا له كما في القاموس يعني كما في معنى الاستثفار في القاموس لكن لا يعقده فإن عقده لازمته الفيدي يعني يشمر أو يكفت ثوبه بين فاخذين هنا بعض الجائزات المتعلقة بالإحرام وخاصة بمسألة اللبس والستر ينبه عليها المصنف من باب بيان لا يجوز في ذلك يقول رحمه الله وجاذ خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع مرتفع، وتقليم ظفر انكثر وارتداء بقميص وفي كره السراوي لرواية تاني وتظل ببناء وخباء ومحارة لا فيها كثوب بعصى ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإذ ثوبه أو بيعه بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط أمور هامة تجوج المحرم منها يجوج المحرم من أن يبتق الشمس أو الريح او المطر يتقي الشمس او الريح باليد ان يضع يده على جبهته او يظلل بها رأسه او وجهه وكذلك يتقي المطر بالجدار هذا ليس من البلد الاستطار فيدخل في ذلك ان يستظل بخيمة او يحمل شمسية اللي يظل او الشمسي مع مراعاة انه لا يلصق ذلك بالرأس يعني ما يلصقش الغطاء بالرأس لو لم يجد المحرم النعمين عند الاحرام او وجدهم بشمن غالي جدا زائد على الثلث أو زائد على حشته فيجوز له لبس الخفين بشرط أنه يقطعهم من أسفل الكعبين لورود الخبر بذلك لكن لو لم يفقد النعل واحتاج للبس لبس الخفين للضرورة وقطعهم أسفل من الكعبين تلزمه الفدية المعتبر بقى في مسألة الفقد والغلو وقت الإحرام مش قبل وقت الإحرام إذا انكثر ظفر المحرم وخشية أن يؤذيه أو يحدث فيه ألم أو نتن يجوز للمحرم أن يقلمه ولا يقلم الظفر لأجل إماطة الآذى يعني هو يقتصر على قدر الضرورة حملا بـ بـ بـ بالأحكام العامة في الشريعة الإسلامية أن الضرورة تقدر بقدرها زي أكل الميتة أو شرب الخمر اللي الغص أو أكل الميتة للموتر يقتصر فيها على قدر إيه؟ بالضرورة كذلك هنا الرجل إن كثر ظفره رجلا كان عمره يقلمه لدفع الالم وليس ل... يعني لدفع المرض عنه او لشفاء الالم وليس لإناطة الالم وبالتالي يقطع الجزء المنكسر ويسوي بقية الظفر لكن لو ازال جميع الظفر هنا ضامن كمن ازال بعض ظفره ابتداءا من غير ضرر يجوز للمحرم أن يرتدي الجوبا والقميص ونحو ذلك مما لا يعتبر المرء هادفا للمخيط لكن في السراويل روايتين في المسألة الوجب الكراهة يكون حزي عناد قياسا على كرهة السرور غير المحرم ورواية بالإباحة والروايتين مرويتين عن الإمام مالك رحمه الله من الجائزات المحرم كذلك الاستضلال بالبناء أو الخباء أو المحارة اللي هي المحمد يستظل بها ولا يستظل فيها يعني يستظل بجانبها ولا يستظل بداخلها فإن داخلها أو تحت الثوب المرتفع على الأعوال وقلنا لعدم الجواب فهل تلزموا الفدية او لا تلزموا وجوبا ويشتحبوا ويخراج في خلاف المذهب في ذلك لكن يجوز للمحرم ابناء الطلاب انه يرفع الشوب على عصى يتقى الشمس يعني ليس معه ثمن نظلة او شمسية يرفع الشوب على عصى او عصتين يتقى الشمس فقد روي عن ام الحسين انها قالت حجشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حدة الوداعي فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة الحديث واضح للدلالة وبالطبع النبي عليه الصلاة والسلام شاف هذا الأمر ولم يعنف أو لم يرد عليه من المسائل الجائزة المحرمة أيضا حمل المتاع من الذات او نحوه على الرأس اذا كان فقير رأيه نجد حمالا يعمله او وجد حمالا بأجهة مرتفعة لكن لا يحمل اشياء للتجارة ينتب عنها توطيط رأسه ولا يحمل اشياء لغيره الا اذا كان هذا الغير عاجز عن الحمل يعني هنا المصنف يرى والشرح يرون انه لا يحملها على الغير حتى باب التطوع لكن نقول من باب التعاون ومن باب رفع الكربات عن الغير لو إنسان معه أمه أو أخيه أو أخته أو عجوز أو قريب أو جار ولا يستطيع حمل متاع ولا يجد حمالا أو وجد حمالا بأجرة فاحشة فليحمله الإنسان عنه ولكن بحيث أنه لا يغطي به رأسه وقالوا إن المحرب لو حمل شيئا من ذلك على مثل فدية ليه؟ قالوا لأنه خرج عن موضع الرخفة العامة لكن لو وقفت وقف الدابة بالتجارة والتجى إلى ذلك حمل وافتدى وتأثير الضرورة عند وقعها في رفل مأسم وجواز الفئل لا في سقوط الفئل يعني إذا أخذنا بالضرورة وكنا أن يحمل للضرورة يرفع عنه الإثم هنا لكن لا تسقط عنه الإيه؟ لا تسقط عنه الفئل من الجائزات المحرم إبدال الثوب الذي أحرم فيه يعني يستبدل الثوب بسبب غيره حتى ولو كان الإبدال بسبب قام لآزاة مثل إنسان اقتحر من البيت وأفقد الثوب بالبق أو بالقمر من حشرات التفايلية ولا الله حتى نات حدف أنسه وكذلك يوجد المحرم أن يبيغ الثوب اللي أحرم فيه ولو لأجل هذا من القمر أنه على مشهور لكن ما يغسلوش خشية أن يقتل الهوام التي فيه لكن لو اضطر لغسل بسبب نجاسة فليغسله بالماء ولا شيء عليه لو قتل في بعض الروائي من الجائزات كذلك ما ذكره المصنف على النحو التالي قائلا وبط جرحه وحبك ما خفي برفق وفصد ان لم يعصبه وشد منطقه لنفقته على جلده واضافه نفقه غيره والا فديهة كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة كذرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو قطاس بصدغيه غيه أو ترك ذنفقة ذهب أو ردها له ولمرأة خز وحري جائزات على النحو التالي الجرح الذي يؤلم المرء بسبب ما فيه من قيح أو أذ أو صديد يجوز للمرء أن يبطه ويعني يفتح ويخرج ما فيه من الأذى لو اضطر لذلك ويجوز له وضع اللسقة عليه بعض شرح يضبط هذه الكلمة بالربط يقول وجاذ ربط جرحه والربط شيء والبط شيء آخر لكن المشهور أنه هي البط ويجوز له يعني مشهور من البط بنعمة الشقة أو الإخراج ويجوز له كذلك ان يحك المواضع الخخير من جسمه برفق خشية ان يقتل شيئا من الهواء ويجوز الفصد والحجام للمحرم بشرط انه لا يعصب موضع الفصد والحجام عشان يبقى شفيه هنا ايه تغطية لعوضه من الاعضاء والدليل حديث عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما الحديث بهذا اللفظ مروي عند البخاري ومسلم من الجائزات أيضا أنه يجوز للمحرم أن يشد منطقة على بدني ليضع فيها النفقة سواء كانت النفقة لوحده أو له ولغيره ويشد على الجلد منطقة تشمل الهميال او الكيس اللي يوضع فيه انتراه لكن لو شدها على الاذار او شدها لقصد نفقة غير ابتداء تلزم الفينية يعني هو يشد النفقة لنفسه ابتداء وممكن ان يضيف عليها نفقة غير لكن يشدها على الاذار او يشد اثاثا لنفقة غيره علي الفينية امام الفرش يقول فان شد نفقة غير ابتداء او شدها للتجارة او كانت نفقته تبعا او فوق مئزاره يعني لا ينفع يشدها لغير ابتداء ولا ينفع يشد النفقة لاجل التجارة ولا ينفع يشد النفقة لغيره ويبع نفقته عليها بالتبعية ولا ينفع يشدها فوق المئزار كل الحالات دي توجب عليه الفدية تجيب الفدية في حالات اخرى هي مثلا خمس حالات او ست حالات لو الانسان عصب جرحه او رأسه من صداع ونحوه لو الإنسان لصغ على الجرح أو على رأس خرقة قدر درعا فصاعدا فإن نقصت عن الدرعا فلا بأس لو لف فذكره بخرقة لأجل البول أو لأجل المني أو المذي، لكن يمكن أن يجعله في الخرقة بدون لف يعني يدخله فيها بدون لف لكن يلفها عليه هذا منهي عنه لو وضع المحرم قطنة كبيرة أو صغيرة في أذنه لعلة أو لغير علة سواء وضع فيها طيب أو لا كذلك وضعه في أذن واحدة لو وضع المحرم على صدغيه قرطاصا لضرورة أو لغير ضرورة يفتدي لكن لا إثم عليه مع الضرورة لو ترك المحرم معه نفقة شخص ذهب يعني خرج من إحرام وهو عالم به وقد نفذت نفقته التي ضمها إليه فإن لم يعلم به فلا شيء عليه ويبقي نفقة الغير معه ولا يقرجها إلى غيره ويلحق به كذلك إذا ترك رد نفقة لصاحبها الزاهب مع تمكنه من ردها أنا يعني أرى إن هذه الصور كلها أبناء الطلاب هي صور يذكرها فقهاء المذهب رحمة الله عليهم وعلى رأسي المصنف المصنف صور عقلانية كلها لم يرد عليها دليل صريح من السنة توجب الفدية أو لا توجب الفدية نحن نعلم إن المقصد العام في الحج هو التجرد من الدنيا ومن مزايتها ومن مسيها ولكن مع مراعاة مع مراعاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل أمور الناس الحج على التيسير وعلى دفع المشقة وعلى رفع الحرج، فحيث كان للإنسان عذر لجأ لمثل هذه الأشياء وحيث لم يكن له عذر فلينأى بحجه عن أن يوقع فيه ما يستوجب غرما من فذية أو هدي أو نحو ذلك وصفكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته